وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ له وکسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار واندهن بولده الوارف مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردت أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف وكذلك اتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفرون ن منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ لِكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيدٌ ولا جناح عليكم في ما عرضتم به من خطبة نساء أو أكنتم فيه أنفسكم. علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا قدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفر انفسكم فاحذروا وعلموا ان الله غفور حليم لا جناح عليكم ان طلقتم نساء ما لم تمسوغن او تفرض لهن وسيع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وان طلقتموا من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم فنصف ما فرضتم إلا أن يع. آو ناآو یعف و الّذي بيدي عقدت نكاح و آنت عف آقرض للتقوى ولا إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للأنقاب فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم والذين يتوفون منكم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وصية لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إلى الحول غير إخراج فَإِنْ خَرَجَ نَفْلَجُنَا حَلَّ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلَ النَّفْسِ في أَنْفُسُهُ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ